ما بعد نرجع سوى خلصت وراح وراح الوقت قلت شنك هذا ها الهوى حل ما تهمني صرت لا لا لا لا A Bévé glut mis다가 Bévé glutem A glót begunーブ A chamado A gehört A Buda 16 Köszönöm <tos> من غرامك هي وضحت من بديق الاحتمالك انت هو التزامك من كشفتك وفي وموجت كلامك انا راي Köszönöm!